لآن القرآن أعوذ بالله أعوذ موسوعه ن الشيطان、الغجيم. إن الذين الغجيب ذ ك ا بآياتنا ا و ت ك ب ر ا ن ا ل ا تفتح لهم أ ب و ا ب ا ل س م ا ي للعلوم ا ا ل ا ي د خ ل و ن ا ل م ي ه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 بينهم اللعنة الله موسوعه ا النابلسي ا للعلوم ا ي ا ل ا ب س ي ل ا م الجنة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 و د خ ل و ا ا ل ج ن ة لا خوف عليكم ولا انتم تحزنون ونادى أ ص ح ا ب النار اصحاب الجنه ان افيضوا ان افيضوا علينا من الماء او مما رزقكم الله قالوا ان الله حرمهما على الكافرين قالوا إن الله ح ر موسوعه النابلسي ا ي للعلوم الاسلاميه ي ا كما ه م نسوا ق م ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى و ر ح م ة لقوم يؤمنون